أن يجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا عز وجل ومع اللقاء التاسع عشر من دروس وعبر من قصار السور وكانت محاضرتنا في الأسبوع الماضي عن سورة البينة وهذه الليلة سوف نعيش سويا بإذن الله عز وجل في بستان سورة أخرى بيّن الله عز وجل فيها جلال القرآن وعظم فيها ليلة من شهر رمضان وبما وبين أنه بحصول إنزال القرآن فيها وقع الفرقان بين الناس إنها سورة القدر وهي سورة مكية نزلت قبل, قبل الهجرة النبوية وليس لهذه السورة سبب معلوم في نزولها وربما استدل بعض من بضاعته مزجاة في العلم الشرعي وممن ليست له دراية بعلم الرواية بهذا السبب الذي قد يقرع به آذان المستمعين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للناس عابدا من عباد بني إسرائيل قد لبس السلاح وجاهد في سبيل الله جل وعلا ألف شهر وعمل الصالحات فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فأنزل الله تعالى هذه السورة هذا الحديث لا يصح فهو حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يجوز الاستدلال به حتى في فضائل الأعمال عندي لأن في الصحيح غنية عن الضعيف فهذه السورة ليست لها سبب معلوم نزلت من أجله فنزولها ابتدائي قال الرب العلي عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير هنا للتعظيم لتعظيم المنزل عز وجل وتعظيم المنزل إنا أنزلناه فالرب عز وجل أحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا وجدت في كتاب الله تعالى هذا الضمير وهو ضمير الجمع فأعلم أنه ضمير يفيد التعظيم وها هم ملوك الأرض وحكام الدنيا والمعظمون ومن ترفع لهم الرؤوس إذا خاطب الناس خاطبوهم بضمير نحن فعلنا كذا وكذا وسوينا كذا وكذا والله عز وجل أحق منهم بذلك وأجل وأعظم تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إن الكلام هذه الليلة عن خير ليلة في العام إن الكلام عن هذ... في هذه الليلة عن خير ليلة في العمر ومن منا لا يعرف ليلة القدر ومن منا لم تلحقه نفحات ليلة القدر ولكن قبل الكلام عنها نود أن نطرح سؤالا هنا على طلبة العلم ونقول هل قال ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر أي إن أنزلنا القرآن كله جميعا في ليلة القدر أم أن بعضه نزل في ليلة القدر هذا محل بحث بين العلماء وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين فمن أهل العلم من يرى أن الذي أنزله هو أول القرآن وهو أول سورة العلق الأربع آيات الأولى وهذا اختيار ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن قال ثم توالى وتتالى نزول الوحي وكان من أوله إلى آخره عشرون سنة قال ابن عباس وغيره من العلماء أن أولا أن الذي أنزل هنا في ليلة القدر هو أول القرآن وليس القرآن كله وقال جمهور أهل العلم بل إن الله تعالى أنزل القرآن كله ليلة القدر كل القرآن الثلاثون جزءا نزلت في ليلة القدر ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا كيف نزل؟ نزل إلى السماء الدنيا في بيت يقال له بيت العزة وهذا قول الجمهور ورجحه الشنقيطي ومال إليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فنزل القرآن كله ليلة القدر إلى أين؟ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ثم جعل الرب عز وجل ينزله على حبيبه المصطفى منجما ومفرقا بحسب الوقائع والاحداث. وهذا القول حكي عليه الإجماع إلا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والحافظ بن حجر اختار الجمع بين القولين وقال إنه لا تعارض بين هذين القولين بين قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور العلماء قال وطريقة الجمع في ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن كله ليلة القدر وكان أول ابتداء إنزاله أيضا ليلة القدر فنزل كله في ليلة القدر وبدأ الله عز وجل إنزاله كله في ليلة القدر ولا تعارض بين القولين ولله الحمد وهذا القول هو الصواب فصارت الأقوال ثلاثة أقوال لأهل العلم إن أنزلناه في ليلة القدر ثم أعلم أن القرآن أيضا موجود في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ لا يخلو منه لأن الله تعالى كذب فيه كل شيء ومن ذلك القرآن كما قال الشنقيطي فاللوح المحفوظ لا يخلو منه إذا نزل منه شيئا فإذا قال قائل فإذا قال قائل تارة نقرأ في كتاب الله عز وجل إنا أنزلناه وتارة نزلناه نزلناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما هو الفرق؟ أقول هناك فرقا من حيث المعنى اللغوي أن, حرف أن فعل أنزلناه أي جملة أنزلناه جملة وأما فعل نزلناه بالتضعيف يفيد التكرار وهكذا نزل القرآن نزل كله جميعا ليلة القدر ثم جعل الله عز وجل ينزله على حبيبه المصطفى منجما ومفرقا بحسب الأحداث والوقائي كما قلت آنفا فإذا أراد الله تعالى إنزال بعضه تكلم به جل وعلا ثم القاه إلى جبريل ثم نزل به جبريل على قلب الحبيب المصطفى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر أبهمت في هذه الآية لم يذكر لم تذكر، لم يذكر وقتها ولا شهرها ولا سنتها لكن الله تعالى بيّن أن ليلة القدر في شهر رمضان لأن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى هذا تكون ليلة القدر في رمضان لا في شهر شعبان كما ظن بعض الناس فبعضهم ظن أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان وراح يستند إلى أحاديث واهية الإسناد وإلى أحاديث ضعيفة ثم راح يخطب بها على المنابر ويقرع آذان الناس بها من إخواننا الذين لم يبالوا بهذه النقول ويعتمدون كتابا الخطب المتنوعة أو الخطب المرصعة في الجواهر المتنوعة فيقرؤون الخطب من هذا الكتاب إما نقلا باليد أو نسخة عن طريق الآلة ثم يجعلون يخطبون كل خطبة بحسب الحدث الأسبوعي أو الحدث الشهري أو الحدث السنوي حتى قال لنا بعض الناس أنه يعرف الشيخ ماذا سيخطب اليوم فإذا كان التاريخ آخر رجب قال هذه الإسراء والمعراج وإذا كان في الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول قال هذه المولد وهكذا وأنا أنصح أن لا يعتمد هذا الكتاب لأنه كتاب لم يؤلفه عالم ولم يؤلفه متخصص في هذا العلم وأغلبه ضعيف فبعض الناس يعتمد هذه الأحاديث الواهية الإسناد في أن ليلة القدر هي ليلة النصف بن شعبان فيذهب فيرغب الناس في قيامها وأنه يقدر فيها مقادير السنة وهذا ليس بصحيح قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنها ليلة القدر إنها الليلة العظيمة والليلة الشريفة والليلة الغالية إذن هي في شهر رمضان بدليل القرآن وبدليل السنة أيضا أما عن تعيينها فلقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولا ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري وبلغت الأقوال ستة وأربعين قولا فمن أهل العلم من قال إنها ليلة الثالث والعشرين منهم من قال ليلة الخامس والعشرين ومنهم من قال ليلة السابع والعشرين ومنهم من قال ليلة الحادي والعشرين ومنهم من قال ليلة التاسع والعشرين ومنهم من قال هي في عموم شهر رمضان فعمل بعموم ظاهر الآية الذي نزأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي رمضان حتى ذهب الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أنها قد تكون في أي ليلة من ليالي العام وإنما قال ذلك من أجل أن يجحذ همم الناس ومن أجل أن يجتهد الناس لقيام الليل حتى يدركوا ليلة القدر إذن اختلفت أقوال أهل العلم في تعيين هذه الليلة فإذا قال قائل ما سبب خلافهم الجواب على ذلك كثرة الأحاديث التي استفيدت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف رواياتها فلقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة السابع والعشرين وليلة الخامس والعشرين والتاسع والعشرين والثالث والعشرين والحادي والعشرين وعلى نحو هذه الروايات يختلف العلماء ولذلك الذين يخصون ليلة السابع والعشرين بالقيام دون بقية ليالي الشهر ويظنون أنها ليلة القدر قد أخطأوا خطأ عظيمة وأنا أعلم أن 99% من المسلمين يظنون أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين وقد ورثوا ذلك كابرا عن كابر وربما سمعوا ذلك عن بعض أهل العلم من أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين أما هؤلاء الذين قالوا إنها ليلة السابع والعشرين من أهل العلم فقد استدلوا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليلة السابع والأجنين وصرح واستدلوا أيضا بما رواه أحمد عن زر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال أبي بن كعب يرحمه الله إنما قال ذلك ليشتهد الناس ولقد علم أنها ليلة السابع والعشرين والله إنها ليلة السابع والعشرين أقسم أبي بن كع وإننا نعرفها بالآية والأمارة التي أخبرنا بها فإن الشمس تطلع, تطلع صبيحتها لا شعاع لها وهذا القول هو قول ابن عباس وابن عمر ومعاوية وهو مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله وقيل إنه مذهب الجمهور أنها ليلة السابع والعشرين وقال بعض العلماء إنها ليلة السابع والعشرين بدليل القرآن كيف؟ قال إذا قرأنا سورة القدر وجدنا أن كلمة هي سلام هي أن كلمة هي هي السابعة والعشرون في السورة ومنهم من قال إذا أحصينا حروف كلمتي أو كلمتي ليلة القدر وجدنا أنها تسعة حروف وتكررت في السورة ثلاث مرات فيكون المجموع سبع فتكون ليلة سبع وعشرين وكل هذا تكلف لا دليل عليه وبالمناسبة هؤلاء الذين يتكلفون هذه الأعداد وهذه الأرقام في القرآن هذا ليس بعلم هذا ليس بعلم من البتة ولم يأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا في الكتب المختصرة ولا في الكتب المطولة إذا حدث حدث في العالم قد اشتهر بين الناس قال وهقد دل عليه القرآن لأنه في السورة الفلانية في الآية الفلانية انظر بالتاريخ حدث سبتمبر لا دليل عليه هذا كله على سبيل التخمين أو تسعة وتسعين أو ثلاثة وثلاثين كل هذا لا دليل عليه ولم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلم وهو أعلم به أعلم بكتاب الله مننا فالأولى أن يشغل الإنسان نفسه بهذه الأمور الأولى أن يحرص على أن يفقها كتاب الله يفق هذه السور التي يقرأها ويتلوها في صلواته يوميا خير له من أن يتبع هذه الأرقام أو هذه الأعداد فإن الله تعالى بين الكتاب العزيز وتأويله وتفسيره بين واضح ولله الحمد حتى وإن خفي بعضه على بعض العلماء فانه لا يخفي على الجميع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فهو واضح وبين ولا يحتاج إلى أن, نحتاج إلى أن نتأول أمورا ما أنزل الله بها من سلطان وقال بعض العلماء إن ليلة القدر هي ليلة التاسع والعشرين واستدل بما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرون وإن الملائكة في تلك الليلة تكون في الأرض أكثر من عدد الحصى فقال إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرون وإن الملائكة تكون في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى الله أكبر أكثر من عدد حصى الأرض وقال بعض العلماء إنها ليلة الحادي والعشرين واستدل بما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد واللفظ لمسلم قال اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول من شهر رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط منه اعتكف في قبة تركية تركية في سدتها حصير ثم رفع الحصير فدنا منه الناس فقال إني اعتكفت العشر الأول ثم اعترك... اعتكفت العشر الأواسط من رمضان وإني, ساعت... وإني أتيت فأخبرت أنها في العشر الأواخر منه في العشر الأواخر منه فمن, ك... فمن أراد أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس ثم أخبر الناس فقال وإني أريتها أني أسجد في صبيحتها في طين وماء هذه أمارة أتيها النبي صلى الله عليه وسلم من من من من, من ربه عز وجل أنه يسجد في صبيحتها أي في صبيحة ليلتها في طين وماء يقول أبو سعيد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ثم أمطرت السماء فوقف المسجد وكان سقف مسجد رسول الله من العريش لم يكن فيه قباب ومآذٍ كما هي مساجدنا اليوم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يقول وإني أبصرت الطين والماء في مسجده ورأيت في جبينه وروثة أنفه الطين والماء فكانت تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين فكانت ليلة القدر في هذا العام ليلة إحدى وعشرين إذن كيف نجمع بين هذه الأقوال الجمع كالتالي نقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر في شهر رمضان لا في سائر الشهر هذا اولا. ثانيا أنها في العشر الأواخر لحديث أبي سعيد الذي ذكرته الآن أنها في العشر الأواخر لا في أول رمضان ولا في أوسط رمضان ثالثا أنها في ليالي الوتر دون ليالي الشفع والدليل ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر إذن هي في رمضان في العشر الأواخر في ليالي الوتر يعني إما ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وهي تنتقل من سنة إلى أخرى بعلم الله وإرادة الله ومشيئة الله ولا تنتقل على الترتيب يعني قد تكون هذه الليلة أو هذه السنة ليلة الحادي والعشرين وفي السنة المقبلة ليلة التاسع والعشرين فالله جل وعلا بحكمته وفضله أخفاها عن الناس من أنجل أن يجتهدوا وبهذا نعلم أن الذين يخصون ليلة السابع والعشرين بالقيام من دون سائر رمضان بل بعضهم من يخص ليلة السابع والعشرين من رمضان من دون بقية حياته فلا يعبد الله تعالى إلا ليلة السابع والعشرين أن هؤلاء أقرب إلى الإثم والبدعة منهم إلى الأجر والسنة والله عز وجل معبود في كل وقت وفي كل حين ومن أراد أن يتعرض لنفحات الله وأن تشمله رحمات الله عز وجل فليشتهد طيلة حياته أما أن يعبد الله في المناسبات والأعياد فإن هذا من طريقة اليهود والنصارى والمسلم عليه أن يعبد ربه كل لحظة بعض الناس لا يعرف الله إلا في رمضان وبعضهم من لا يعرفه إلا في الأعياد وبعضهم من لا يعرفه إلا ليلة القدر هؤلاء يأتون إلى المساجد لا تراهم عاما كاملا وفي رمضان يأتي في الصف الأول ويأتي بمطلون ضيق ورب رمضان هو رب الشهور كلها فتخصيص ليلة السابع والعشرين بالقيام دون بقية رمضان ليس من السنة وتخصيصها بالقصعة والصدقة ليس من السنة بل من البدع وتخصيصها بالعمرة بدعة وليس من السنة لأنها ليست هي ليلة القدر لأنها قد تكون ليلة القدر وقد لا تكون وتخصيص زمن معين بالعبادة بلا دليل من البدع لا يجوز تخصيص زمن معين أو مكان معين بعبادة إلا بدليل صحيح وقد سمعتم الأحاديث الكثيرة في بيان ليلة القدر وأنها مختلفة وقد اختلفت أقوال العلماء كما قلت آنفا على أكثر من أربعين قولا فدعونا من هذه العادات والتقاليد الفاضية وهذه الاعتقادات الفاسدة والإنسان إذا أراد أن ينال خير ليلة القدر ما عليه إلا أن يقوم رمضان كله ولسيما العشر الأواخر منه ولسيما أيضا ليالي الوتر, ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان يرى الإمام الشافعي أنها لا تنتقل واستدل بما رواه البخاري أنا أذكر جميع الأقوال حتى إذا ما سمعني سامع من الحضور أو عن طريق الشريط ما يقولها قرأنا حديث أو سمعنا حديث يرى الإمام الشافعي أن ليلة القدر لا تنتقل واستدل بما في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة علينا ليخبرنا عن على ليلة القدر يخبرنا بليلة القدر يعني بوقتها فتلاحى رجلا يعني تخاصم رجلا فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإن فلان وفلان قد تلاحى فرفعت يعني رفع العلم بها ما رفعت كلها ولعل ذلك أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة أي والعشرين. وفي هذا الحديث رد على الشيعة الجهلة لأنهم يعتقدون أن ليلة القدر رفعت ولن تعود إلى يوم القيامة والحديث دليل عليهم لا لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعل أن يكون ذلك خيرا لكم فالتمسوها في السابعة والتاسعة والخامسة ما قال إنها رفعت الذي رفع هنا رفع علمها كان النبي صلى الله عليه وسلم عن عن وقتها كان سيعينها لكن بسبب هذه الخصومة والتلاح بين الرجلين رفع علمها قال العلماء ومن فوائد الحديث أن الخصومات تسبب في الحرمان في العلم ولذلك بعض الناس يتخاصمون في المساجد في رمضان إما على المكان أو يتخاصمون في الأسواق يكثر غضبهم نقول هذا الغضب خاصة في الأوقات الشريفة يرفع الرحمات ويحرم الإنسان من العلم النافع فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر هذا عن تعيينها وقد سمعتم القول الراجح فيها بالأدلة ولله الحمد إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلنا هذا القرآن جملة في ليلة القدر يا لها والله من ليلة أيها الأحباب إنها ليلة عظيمة وشريفة إنها ليلة كريمة مباركة إنها الليلة التي نزل فيها الوحي على الحبيب المصطفى إنها الليلة التي قام فيها الفرقان العظيم بين الناس حيث أن الناس انقسموا على إثرها إلى فريقين مؤمنين وكفار وأبرار وفجار إن على إثر هذه الليلة قامت سوق الجنة والنار ورفع عالم الجهاد وجردت لأث لإثرها السيوف وتغير مسار التاريخ وتبدل وجه الدنيا فإن الكون وإن هذه الأرض وأهلها كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض وبينما هذا الكون في سكونه وإذ بالرب تبارك وتعالى يأذن لجبريل عليه السلام أن ينزل, أن ينزل خير كتاب على خير نبي في خير مكان في خير ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر فإذا قال قائل لماذا سميت بليلة القدر فالجواب على ذلك أنها سميت بليلة القدر لثلاثة وجوه الوجه الأول أنها ليلة الشرف والرفعة فالعرب إذا قالت فلان ذو قدر يعني ذو رفعة وشرف فهي ليلة ذات رفعة وشرف سماها الله تعالى بالليلة المباركة إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين وسميت أيضا بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها مقادير هذه السنة التي تأتي بعدها من خير وشر فلا يموت أحد إلا ويخرج اسمه في تلك الليلة ولا يولد أحد إلا ويكتب اسمه في تلك الليلة ولا ينزل رزق ولا ينزل بلاء ولا ترفع مصيبة ولا يحدث خير ولا شر بل ولا يحج البيت الحرام حاج ولا يعتمر معتمر إلا خرج اسمه من ضمن الحجاج والمعتمرين في تلك الليلة فإن قلت أليس الله قد قدر كل شيء قبل ذلك فالجواب بلى فإن تقدير الله تعالى على ثلاثة ظروب ثلاثة أنواع تقدير أزلي وهذا الذي جعله الله عز وجل في اللوح المحفوظ في أم الكتاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذه الكتابة لا تتبدل أبدا قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذه أم الكتاب لا تتبدل أبدا كتب كل شيء كل ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هذا التقدير الأول التقدير الثاني العمري وهذا إذا تم للجنين في بطن أمه أربعة أشهر كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أنه قال إن الصادق أخبرنا الصادق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعون يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ماذا؟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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الله أكبر وفي رواية أخرى لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا له مقعده في الجنة وفي النار قالوا إذن ففيما العمل ما دام المسألة محسومة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلاقوا له تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فالإنسان مسير مخير هذا التقدير الثاني التقدير الثالث التقدير السنوي وهو الذي يحصل في ليلة القدر وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إن كنا مرسلين فيها يفرق يعني يقدر كل أمر حكيم أوامر الله كلها حكمة موضوعة في مواضعها ومحكمة أيضاً لا تتبدل فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا تقديراً منه سبحانه وتعالى إن كنا مرسلين هذا التقدير تقدير سنوي يقع لكل إنسان وهذا يدل على إتقان خلق الله عز وجل لعباده ومتابعته لأعمالهم وأنه لا يخفى عليه شيء من أمورهم والإنسان إذا علم بهذه الأمور تشجع فقال مثلاً هذه الليلة وهذه العشر سوف تكون فيها ليلة القدر وسوف تكتب فيها أرزاق وتزال فيها مصائب وتكتب فيها أجور فما علي إلا أن أشتهد حتى أكون ممن وافقها عسى الله أن يدرجني في رحمته وأن ترفع لي دعوة وأن يجاب لي سؤال إذن سميت ليلة القدر الوجه الثاني باعتبار التقدير أولا لأنها ذات شرف ورفعة ثانيا لأن مقادير السنة تقدر فيها الوجه الثالث على رأي بعض العلماء وقد ذكر ذلك الإمام القرطبي أنها سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق كقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق وكقوله تعالى عن ذنون يونس عليه صلوات الله وسلامه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه فبماذا تضيق هذه الليلة؟ قالوا تضيق الأرض فيها بالملائكة فسميت ليلة القدر لأن الأرض تقدر فيها وتضيق فيها تضيق بكثرة الملائكة ونزولها وحضورها إن أنزلناه في ليلة القدر إنها ليلة من أعظم الليالي أيها الأحباب قال ربنا بعد هذه الآية وما أدراك ما ليلة القدر وسبق لنا أن الله إذا قال وما أدراك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدري ذلك ويعلمه وإذا قال وما يدريك فإنه لا يعلمه ولذلك في مقام السؤال عن الساعة ويوم القيامة يسألكناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة يعني لا تعلمها أما إذا قال وما أدرىك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وما أدراك ما ليلة القدر ما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر وهذا السؤال للتفخيم والتعظيم لبيان عظم مكانتها وعلو قدرها عند خالقها تبارك وتعالى فإن الله سبحانه خالق المكان والزمان وربك يخلق ما يشاء ويختار شاء تعالى أن يجعل ليلة القدر التي هي ليلة وطرية ليلة وطرية من العشر الأواخر من رمضان أن تكون أفضل ليالي العام فإذا قال هل لها علامات فلإننا قد ورثنا عن أجدادنا أمورا فهل هذا يصح نقول ذكر العلماء أن لليلة القدر علامات مقارنة وعلامات لاحقة علامات مقارنة لليلة القدر منها كثرة التلألؤ والضوء وهذا قد يرى في البادية لا في المدينة ومنها أن ليلة القدر كما قال العلماء تكون ليلة هادئة لا حارة ولا باردة لا رياح فيها ولا عواصف ولا قواصف أما ما يذكر أنها لا تنبح فيها الكلاب فهذا لا يصح وكذلك يحصل للإنسان فيها انشراح الصدر وفرح وسرور وإقبال على العبادة أكثر هذه علامات مقارنة وقد يرى الإنسان, ذلك قد يرى الإنسان ليلة القدر في منامه يخبر بها كما أخبر الصحابة بها في ليلة نام جميعا فرأوها فقال عليه الصلاة والسلام إني, أن إني أرى أن رؤياكم قد تواطت أنها في تلك الليلة وأما العلامات اللاحقة فأبرز علامة لليلة القدر أن الشمس تخرج صبيحة يومها لا شعاع لها ولكن قد تمطر السماء وقد لا يرى الإنسان ذلك كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة كما ذكرت وكانت ليلة الحادي والعشرين فهذه بعض العلامات وما يذكر من غير هذا فإنه لا دليل عليه لكن هذا عليه أدلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر انظر من بين أيام العام سبحان الله اختار الله عز وجل هذه الليلة بالذات لينزل أفضل كتاب على خير نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف بق على وجه الأرض انظر كم اجتمع للقرآن من فضل وما شرفت ليلة القدر إلا بإنزال هذا القرآن لأن القرآن شرف لصاحبه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما أعلمك يا محمد بليلة القدر والسؤال كما قلت للتفخيم وللتعظيم يريد الله عز وجل أن يرفع شأنها وذكرها وشرفها ثم قال بعدها مبينا فضلها ليلة, الخ... ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر يقول مجاهد رحمه الله ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ويقول الحافظ ابن كثير والإمام بن جريل عبادة في ليلة القدر خير من عبادة في ألف شهر وعمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يا سبحان الله ليلة واحدة العمل فيها والعبادة فيها والقيام فيها خير من العمل والعبادة والقيام فيما سواها في, لي... في ألف شهر ليس فيها, ليلة القدر. ليس فيها ليلة القدر يعني العبادة في هذه الليلة تعدل ثلاثا وثمانين سنة كما عد ذلك العلماء أو أكثر من ثلاثا وثمانين سنة وهل يعيش الواحد منا ألف شهر؟ إلا قليلا قليلا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين احذر فقد جاءك النذير يا من بلغت أكثر من الخمسين أعمار أمة ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك يعني قليل من يجاوز السبعين فالأمة قليل منهم من يصل إلى ألف شهر هل يعيش الواحد من ألف شهر؟ لأن حياتنا قصيرة وأيامنا معدودة وأنفاسنا محسوبة وذنوبنا كثيرة وزلاتنا غفيرة وخطايانا خطيرة فأعطينا هذه الليلة من أجل أن نشحذ الهمم وأن نستنهض العزائم وأن نتدارك ما فات ليلة القدر خير من ألف شهر إن من هذه الأمة من هذه عاش ألف شهر الآن وهو لم يركع لله ركعه ولم يسجد له سجده ولم يسبحه تسبيحه ولا يعرف نفسه أنه يعرف القبلة أصلا انظروا إليهم ها هم خارج المساجد الذين قضوا حياتهم هنا في الأعمال الشاقة والأشغال المزرية فقضوا حياتهم في البارات والحانات وفي دور القمار والميسر ويلبسون قبعات أعداء الله عز وجل قد بلغوا الثمانين ومنهم من بلغ أكثر من الثمانين عاش أكثر من ألف شهر ولا يعرف يوما أنه أطاع الله فيه إنهم محرومون من هذا الخير الذي أنتم فيه نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ولو أنك ذهبت لترد أحدهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن لله وإن إليه راجعون فليست العبرة بأن يعيش الإنسان عمرا طويلة لأن العمر إذا كان طويلا ولم يعمر صاحبه بطاعة الله كان حسرة, حسرة على مولاه وعلى صاحبه فليست العبرة بالسنوات الطويلة في هذه الحياة لقد عاش معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن له ذلك يقول والله يا معاذ إني لا أحبك قسم وتأكيد بلا من التوكيد وإني لا أحبك فلا تدعن ذبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولم يعيش إلا ثلاثا وثلاثين سنة أنتم تسمعون الصحابة أبو هريرة وعمر بالخطاب وأبو بكر وأنا أعلم أن أكثر اعتقاد الناس في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم شيخ كبار انحنى الظهورهم وحدودبت وكلهم كانوا من الشباب كلهم إلا القليل القليل فهم شباب أو هم شيوخ في مسالخ شباب حملوا راية لا إله إلا الله وبلغوا دين الله عز وجل على أشلائهم ولحومهم ودمائهم فرضي الله عنهم وأرضاهم أعلم الأمة بالحلال والحرام ثلاث وثلاثون سنة على شبابنا الله المستعان ليلة القدر خير من ألف شهر إنه أزر عظيم لمن قام هذه الليلة فإذا كان الأزر يضاعف فيها أحيى ليله وأيقب أهله لا من أجل الطبخ الصحور بل لقيام الليل وشد المئزر قال العلماء إما أن يكون شده للمئزر اعتزال النساء فلا يجامع نساء. لأنه منشغل بطاعة الله وعبادة الله وإما أن هذا من باب ذكر الحزم في طاعة الله شد المئزر يعني أنه يحزم في الطاعة والقيام والتفسيران صحيحا وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر لا يترك أحد من أهله يطيق القيامة إلا أقامه لأنها ليلة عظيمة ولأنها أيام شريفة فهي خير ليالي العام خير ليالي العام نعم خير ليالي العام العشر الأواخر من رمضان وخير أيام العام العشر الأيام الأول من شهر الحجة وخير الليالي الدهر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بل لقد حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يقم ليلة القدر وحرمها فقد حرم الخير كله وأنه محروم وسوف نزف هذا الدليل إلى أهل العاب الطاولة إلى أهل القمار إلى عمار المقاهي إلى رواد المهرجانات والمسارح والسينموات إلى هؤلاء الذين يهنئوا بعضهم بعضا بليلة القدر ليلة كريمة وليلة مباركة وهم قد اجتمعوا على غناء ومزامير وله.. إن هؤلاء لم يقدروا الله عز وجل حق قدره وهم يستهزئون بربهم بلسان الحال وبلسان المقال إن هؤلاء حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم محرومون كما في الحديث الذي رواه الإمام بن ماجة وقال عنه الألباني حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الشهر قد حضركم يعني رمضان وإن فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقبل على عباده فتح لهم أبواب جنانه أوصد لهم أبواب نيرانه تعرض لهم جل وعلا بالنفحات وبالتجليات ثم يأبى أقوام إلا الإعراض والهروب والركون إلى المقاهي والبارات والحانات فأن شهر رمضان وإن كنا نتكلم عن ليلة القدر وسورة القدر فإننا نتوحشه نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان مجتمعين غير متفرقين في هذا المسجد بمنيه وكرمه كان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان قبل ستة أشهر لا من أجل الشربة من أجل الرحمة لأن رمضان صار موسم للجو السهرات العائلية والأيس كريم والأشياء إن لله وإن إليه راجعون والسلف الصالح كانوا يقومون على العصي إذا طال القيام وكثر الركوع وما استطاعوا غرزوا العصية في الأرض وقاموا مرتكزين معتمدين عليها حتى يؤذن الفجر الله أكبر لأن العاقل من عرف شرف زمانه والسفيه من لم يميز لا بين شريف ولا وضيع إن هذا الشهر قد حضركم وإن فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروب هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك المغبونين في الحقيقة لأن الإنسان أن يعطى, أن يعطى فرصة في عتق الرقاب من النيران في الإدراج في رحمة الرحمن في الفوز بفراديس الجنان ثم يعرض ويفرط هذا حقيقة الغبن فيا حسرة أهل المقاهي يا ندامة أهل الميسر والقمار يا ثبور أهل المزامير والغناء والمهرجانات والسهارات الرمضانية أتدرون أيها الأحباب أن أولياء الشيطان يعدون لرمضان من الآن سبحان الله ماذا يعدون السكتشات والمسرحيات والأشياء التي تضحك الأمة وتميت القلوب وتميتها وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من أكثر من ثلاث وثمانين سنة فكر فيها هذه وليسأل كل منا نفسه هل ستعيد ثلاث وثمانين سنة ثم أنت الآن أيها الشاب يا من تحتفل بعيد ميلادك لتشتري الكعكة وتضع عليها الشموع لتتشبه بالنصارى من خلال هذا العيد السخيف هذه السنة التي احتفلت بها كان الأولى أن تبكي عليها لأنها نقص من عمرك ولذلك لا تسل أحدا وتقول كم سنك لأنني أخطأت يوما أمام أحد العلماء فسألت أحد الطلبة كم سنك قال لا تقول هذا يا ولدي قلت كيف أقول يا شيخ قال السن والعمر لا أعلمه إلا الله قل له كم مضى من عمرك فبدت ليلتي أفكر فيها كم مضى من عمرك لأن العمر لا أدري عنه إلا الله جل وعلا كم مضى خمسون إذن خمسون نقص أربعون نقص ثلاثون نقص حتى يوم السابع إذا ذبحنا العقيقة للولد هذه سبب أيام نقص فهو فهي نقص لا زيادة هل سنعيد ثلاثا وثمانين سنة وقد ظهر الظاهرة سبحان الله في هذه السنوات الأخيرة وهي من علامات الساعة الصغرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موت الفجأة فلان مات بماذا جلطة قلبية فلان مات توفي ماذا جلطة في المخ حادث شيء حدث له موت الفجأة ويأخذ الشباب عجيب ما كنا نسمع عن هذه الوفايات المبكرة لكثير من الناس وهذه انذارات للأحياء ليلة القدر خير من ألف شهر ونترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر في عبادة الله في عادة في طاعة الله في معصية في نور الله في ظلمات ليلة القدر خير من ألف شهر ولذلك قامها صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على موافقتها فها هي عائشة رضي الله عنها تسأله صلى الله عليه وسلم وتقول والحديث في مسند أحمد بسند صحيح إن وافقتها يا رسول الله ماذا أقول وبماذا أدعو فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله أكبر حتى لا يغتر الإنسان بعمله وحتى لا يستكثر العبد أعماله على ربه ليلة القدر خير من ألف شهر ثم بيّن تبارك وتعالى أيضا فضلا آخر لها فقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يا لجلال هذه الليلة تنزل الملائكة قلنا في فعل تنزل إنه من التضعيف الذي يفيد التكرار ما قال تنزل الملائكة قال تنزل فهم يتنزلون إرسالاً جماعات جماعات تنزل الملائكة والروح فيها ألما الملائكة فإنهم معروفون فهم عالم غيبي لا يرى بالعين المجردة ولا بغير ذلك من الوسائل وهم مخلوقات نورانية كريمة خلقهم ربهم تبارك وتعالى من نور ووكل كل ملك من الملائكة بوظيفة وإن الإيمان بهم من أركان الإيمان الذي لا يصح إلا به تنزل الملائكة والروح وأما الروح هنا فإنه جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها فعطف جل وعلا بذكر جبريل بعد الملائكة مع أنه من الملائكة لبيان شرفه وعظيم مكانته وهذا يسميه العلماء بباب العطف أو من باب عطف الخاص بعد العام من باب عطف الخاص بعد العام تنزل الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة الروح الأمين الذي اعتمنه الله تعالى على وحيه وإنزال كتبه وعلى رسالته ينزل في هذه الليلة وهذا دليل على عظمها تنزل الملائكة بماذا يتنزلون لأن الملائكة لا تنزل إلا وقت نزول الرحمات وإلا وقت نزول النفحات فكما أنهم ينزلون في مثل هذه المجامع وفي هذه هذه الاجتماعات يلتمسون حلق الذكر وكما أنهم ينزلون عند تلاوة كتاب الله العزيز وكما أنهم أيضا ينزلون ليضعوا أجنحتهم لطالب العلم الشرعي رضا بما يصنع فإنهم ينزلون في تلك الليلة بالرحمات الإلهية والتجليات الربانية والمقادير الإلهية من الله عز وجل ولذلك فهي ليلة تحصل فيها أحداث عظام وقضايا جسام يجاب فيها سؤال وترفع فيها أعمال وتقبل فيها توبات وتقال فيها عثرات وتتنزل فيها رحمات على من شاء الله عز وجل من عباده تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم أي بأمر من الله عز وجل لماذا؟ لأنهم رغم عظم خلقهم فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فلا يتحرك ملك من الملائكة في هذا الكون وفي غير هذا الكون إلا بإذن ربه وإلا بأمر مولاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يوما والحديث في البخاري من حديث ابن عباس قال الحبيب لجبريل لأنه كان يحبه حبا خاصا قال ما لك لا تزورنا أكثر مما كنت تزورنا فنزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فهم لا ينزلون إلا بأمر الله ولا يتحركون ولا يتصرفون إلا بأمر من الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر أي من كل أمر قدره الله عز وجل من الأرزاق والآجال وهذا اختيار قتادة وابن جرير والمعنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي من أجل كل أمر قدره الله تعالى فهنا وقع حذف وهذا من بلاغة القرآن من أجل كل أمر فحذفت كأن كلمة أجلي حذفت من, من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي من أجل كل أمر قدره الله في تلك الليلة بإنزال الأرزاق بإنزال الصحة بإنزال الأمراض بكتابة الآجال بكتابة المواليد بكل أمر قدره الله عز وجل يفرق فيها كل أمر حكيم أمر محكم لا يبدل وأمر حكيم موضوع في موضعه أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أي سلامة هي حتى يطلع الفجر سلامة هي فلا يحصل فيها شر ولا تحصل فيها مصائب ولا تحصل فيها فتن قال مجاهد لا يستطيع الشيطان ليلتها أن يوقع فيها سوءا سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الإمام الشعبي إنه سلام الملائكة على المؤمنين من غياب الشمس إلى طلوع فجر تلك الليلة تسلم الملائكة على كل مؤمن وتقول السلام عليك أيها المؤمن لكنه قال يسلمون على أهل المساجد لا على أهل المقاهي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي فهي سلامة كلها ورحمة كلها وبركة كلها فلله كم أقيلت فيها عثرات ولله كم أجيبت فيها دعوات كم من إنسان كان قد أشرف على الموت والهناك بسبب مرض نزل به فرفعت له دعوة في تلك الليلة فاستجاب الله عز وجل له كم من قربات قد كشفت ومن هموم قد نفست ومن عقبات قد أزيحت وأزيلت بسبب دعاء الله عز وجل في تلك الليلة فهي ليلة كلها بركة وكلها سكينة وذلك حتى يطلع, يطلع فجرها سلام هي حتى مطلع الفجر وهنا وهنا لطيفة لا بد من ذكرها وهي أنه ذكر الله عز وجل أنه أنزل هذا الكتاب العظيم في الليل دون النهار إنا أنزلناه في ليلة القدر ما قال في نهار وذلك كما قال الشنقيطي أن للليل نفحات ليست للنهار فلقد خص ربنا عز وجل الليل بأمور ما خص النهار بها اسمعها أنزل الله تعالى القرآن في الليل إن أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى يذكر الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال ربنا عز وجل واعدا حبيبه المصطفى بالمقام المحمود يوم القيامة وهي الشفاعة الكبرى في كافة الخلق للقضاء بينهم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وذكر الله تعالى أيضا أن حديث الليل وأن العلم الذي يكون في الليل أثبت في القلوب قال تعالى إن ناشئة الليل يعني إن ساعات الليل بعد العشاء إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة أي أشد إثباء ثبوتا في القلوب ال... وقالت تعالى ومن الليل فسبحوا أدبار السجود وقال سبحانه وتعالى مثنيا على عباده المس... المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إذن كل هذه الآيات تدل على أن الليل له مزايا على النهار لأنه تتنزل فيه الرحمات والنفحات والتجليات الإلهية من الله تبارك وتعالى وجاء أيضا ذلك في السنة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله في الثلث الأخير من الليل والحديث في الصحيحين فيقول هل من سائل فأعطيه السؤلة هل من داع فأجيب دعاءه هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل ليلة ولكن لمن هذا لمن أحيى ليله بطاعة الله صلاة ودعاء تلاوة وترتيلا مذاكرة وكتابة وتعلما وتفقها ليس لمن أحيى ليله أمام التلفزيونات والأفلام والمسلسلات أو قضى لياليه في الحانات والخمرات فإنه إذا أرخى الليل سدولة الناس ينقسمون إلى أقسام معسكر الرحمن ومعسكر الشيطان وبين بين أما معسكر الرحمن فإنهم في بيوت الله أول الليل صلاة ودعاء وذكر وتلاوة وتفقهم في الدين وفي أوسطه محادثة للأهل وتربية وتعليم ومذاكرة ومطالعة وفي آخره قيام وتهجد وصلاة ودعاء وضراعة وبكاء وأما معسكر الشيطان فإنهم الذين لا يحيون إلا في الليل كالخفافيش يقضون نهارهم في نوم عميق وفي سباة مستغرق من أجل أن يخرجوا في الليالي ليقضوا الليل ليجعلوا من لياليهم ليالي حمراء وليالي بيضاء حافلة بالمعاصي في النواد الليلية والمراقص والخانات والحانات وبقاع الفاحشة والفجور والعياذ بالله وفريق بين بين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قضوا أول الليل في بيوت الله فالصلاة واستماع المحاضرات وحضور الدروس فإذا ما عادوا كأنهم لم يسمعوا شيئا فإذا بالتلفزيونات تفتح وإذا بالقوانوات الهابطة تشاهد وتنظر فيخلطون عملا صالحا وآخر سيئا وإن لله وإن إليه رجعون إذن هذه النفحات الربانية وهذه التجليات الإلهية في الليل لمن؟ لأهل طاعته وذكره لأوليائه وأصفيائه لأحبابه للذين كان عبيدا لله ليس عبيدا لشهواتهم ونزواتهم لأجل هذا كله اختار الله عز وجل إنزال القرآن ابتداء في الليل إن أنزلناه في ليلة القدر فيلها من سورة أيها الأحباب والله إن كأننا نشم نفحات رمضان وكأن رمضان قد أقبل وسوف يقبل بإذن الله لأن رمضان يذهب ويعود أما نحن إذا ذهبنا فلن نعود إلا يوم القيامة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجرنوا إياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا وأن يكون وأن نكون ممن يوافق قيامه قيام ليلة القدر وأن يوضع عنا الإثم والوزر بمنه وكرمه تضمنت هذه السورة فوائد بلغية إليكها أولا الأطناب وذلك بتكرار ذكر ليلة القدر ثلاث مرات وهذا يسمى بالإطناب في علم البلاغة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ثلاث مرات والإطناب يفيد ماذا يفيد أهمية الشيء لأهمية هذه الليلة كرر الله عز وجل ذكر اسمها ثانيا الاستفهام للتعظيم والتفخيم من أجل بيان مكانة هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر الفائدة الثالثة ذكر الخاص بعد العام فلقد ذكر الله الروح بعد الملائكة والروح كما قلنا هو جبريل مع أنه من الملائكة فذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه رابعا توافق رؤوس الآي القدر شهر أمر وهذا من المحسنات البديعية كما أن هذه السورة المباركة تضمنت فوائدا ودروس أولا شرف هذا القرآن العزيز حيث أن الله تعالى قال ان أنزلناه وقلنا أن ضمير الجمع هنا لبيان عظمة المنزل والمنزل ويستفاد من هذه السورة ثبوت علو الله الذاتي خلافا لمن أنكر هذه الصفة الثابتة له جل وعلا كالجهمية والمعتزلة ومن سار على دربهم الذين يقولون أن الله في كل مكان أو إن الله لا يمين ولا شمال لا فوق ولا تحت لا أرض لا سماء هؤلاء انحرفوا في العقيدة لأن الله أثبت لنفسه العلو ذاتا وصفة أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض فإذا هي تمور أين الله قالت في السماء سبح اسم ربك الأعلى الرحمن والعرشي استوى إذا دعوت رفعت يديك دليل على العلو إذا جأرت إلى ربك طار قلبك إلى السماء فلقد دل على علو الله الفطرة والعقل والنص والحس كل هذه الأمور دلت على علو الله سبحانه إن أنزلناه لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل فدل ذلك على علوه فالله فوق كل شيء فوق عرشه فوق سبع سماوات ليس دونه شيء وليس فوقه شيء هو الأول فلا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطل الذي لا شيء دونه أما أن تقول لا فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل أين هو هذا تشبيه لله بالعدم ما فيه وصف ينطبق على العدم إلا وصف هؤلاء الذين انتشروا الآن في صفوف الشباب بهذه العقيدة المنحرفة فالله سبحانه وتعالى في السماء وليس المراد بفي السماء الفي لا تفيد أن يحيط الظرف بالمظروف فإذا قال تعالى قل سيروا في الأرض هل معنى أن ننزل كالنمل في جوف الأرض أم على فوقها؟ لأن فيه في اللغة العربية قد تفيد العلو قال فرعون للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل آمنتم من في السماء أي من هو فوق السماء ليس ما في السماء وأن السماء محيط به فهو المحيط بكل شيء فاحذروا من هذه العقيدة المنحرفة إذن الآية دليل على إثبات علو الله الذاتي إن أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه ويستفاد من هذه السورة الشرف الذي حازته هذه الليلة المباركة بإنزال أفضل كتاب فيها ويستفاد منها أن بالقرآن يشرف تشرف الأشياء يشرف الزمان والمكان فلما كان القرآن نزل في تلك الليلة شرفت الليلة بإنزال القرآن فيها يشرف أيضا المكان بالقرآن يشرف الناس بالقرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين مثل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كمثل البيت الخرب أو مثل القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كمثل البيت الخرب فالقرآن شرف وذكر لهذه الأمة قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرف ورفعة لنا فالقرآن يشرف به الزمان والمكان وأشرف به الإنسان أيضا وبلا قرآن يذل ويلحقه الخزي والعار هذا الإنسان بلا قرآن إن أنزلناه في ليلة القدر ويستفاد من هذه السورة أن هذه الليلة عظيمة الشرف عظيمة الرفعة ويستفاد منها أن هذه الليلة تقدر فيها مقادير السنة ويستفاد منها أن هذه الليلة تكثر الملائكة نزولا فيها ولذلك سمعتم الحديث الذي رواه أحمد آنفا أن الملائكة في ليلتها تكون أكثر من عدد الحصى الله أكبر ويستفاد من هذه السورة بلاغة القرآن فإن الله تعالى يذكر الشيء ثم يأتي بأسلوب الاستفهام إما للإنكار أو للتشويق أو للتفخيم والتعظيم وهذا دليل على بلاغته والإنسان إذا أراد أن يكون بليغا فصيحا عليه أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يقبل على علومه حتى يفتح الله عز وجل على بصره وبصيرته وعقله وصدره وقلبه ولسانه لأنه لا أفصح من القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ويستفاد من هذه السورة أن العمل في هذه الليلة والعبادة فيها خير من ثلاث وثمانين سنة بنص القرآن ليس ذلك سبيل المبالغة بل أمر حقيقي ليلة واحدة إذا وافق الإنسان قيامه في ليلة القدر قيام ليلة القدر في ليلة وطرية من العشر الأواخر من رمضان فإن الله تعالى يكتب له عبادة أكثر من ثلاث وثمانين سنة فاله من فضل فكيف تحيى هذه الليلة تحيى بالتلاوة تحيى بالقيام أما تخصيصها ببقية الأمور فإنه لا دليل علي كالعمرة والصدقة وما أشبه ذلك لأن السنة هي التي فصلت هذا المجمل فالآية قد يقول قال إنها مجملة خير من ألف شهر وعلمنا التفسير أنها خير من ثلاث وثمانين سنة في الأعمال الصالحة نقول هذا مجمل والمجمل إذا ورد في القرآن فإن السنة تفصله والسنة تبينه فبينت السنة أن هذه الليلة تقام بماذا أن هذه الليلة تحيى بماذا بالقياء وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خصها بعينها بالصدق كما فعل الناس ولذلك تملئ المساجد عشاء الولدين الولدين ترحم عليهم وسل الله عز وجل لهم المغفرة أحسن من هذا وإذا ردت أن تتصدق اذهب إلى فقير ولا تخص هذه الليلة في أي أيام العام ويستفاد من هذه السورة استحباب الاعتكاف لأن مثل هذه الليلة لا ينبغد يفرط الإنسان فيها ولذلك اعتكف صلى الله عليه وسلم يلتمسها العشر الأول والأوسط والعشر الأواخر شهرا كاملا حتى أخبر أنها في العشر الأواخر ثم صار يعتكف إلا في العشر الأواخر فيستحب الاعتكاف حتى لا يفرط, لا يفرط الإنسان فيها أن يلزم المسجد لطاعة الله ويهزر الدنيا ويستفاد من هذه السورة أن هذه الليلة ليلة القدر ليلة المباركة والدليل على ذلك كثرة تنزل الملائكة فيها فيبدأون في التنزل بأمر الله من مغيب الشمس لأنه من مغيب الشمس يأتي الليل حتى الطلوع الفجر تنزل تنزل بالرحمات والهدايا ثواب للطائعين مغفرة للعاصين الله أكبر رحمات من عند الله ويستفاد من هذه السورة أن جبريل عليه السلام ينزل أيضا في تلك الليلة بأمر ربه سبحانه جل شأنه ويستفاد من هذه السورة أن ليلة القدر كلها سلامة فعلى الإنسان يحسن الظن بربه وعليه أن يطمئن فيها وأن يجزع وأن يقنط من رحمة الله فوالله لو أن إنسانا بدأ ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر بدأ أول ليله في المعصية وسمع مثل هذا الكلام أو غيره من أهل الدعوة والإصلاح. وتاب إلى الله قبل أن يفارق الليل الكون لقبله الله عز وجل فهيّ أيها العاصي هيّ إلى رحاب الطاعة هيّ إلى رحمة الله تبارك وتعالى ولا تترك الشيطان يضحك عليك ولا تسمع لنفسك الأمارة بالسوء وترك رفقاء السوء فإنهم لن ينفعوك إذا ميت سلام هي حتى ما طلع الفجر ويستفاد من هذه السورة أن الليل ينتهي بطلوع الفجر ولكن بأي فجر الفجر الأول والثاني ينتهي بطلوع الفجر الثاني ولذلك إذا طلع الفجر الثاني انتهى الليل وحلت ودخل وقت صلاة الصبح وحرم الطعام والشراب وحرم الطعام والشراب لأنه الفجر الشرعي أما الأول فانه لتنبيه النائم ورد القائم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم قبل أن نختم هذا الدرس لسائل أن يسأل ويقول هل ليلة القدر من خصائص أمة محمد أم نالتها الأمم الماضية؟ سؤال مهم هذه المسألة اختلف فيها العلماء من أهل العلم من قال إن ليلة القدر وفضلها من خصائص هذه الأمة فلم تنر الأمة الأمم الماضية ليلة القدر كما ذكر الإمام الزهري قال حدثنا مالك وهذا الأثر مذكور في الموطأ قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أعمار الناس إلا ما شاء الله ثم نظر إلى أعمال أمته إلى أعمار أمته فكأنه استقلها يعني وجدها قليلة ووجد أن من الناس من غير هذه الأمة من طال عمره وصلح عمله فاستقل أعمار الأمة فأعطي ليلة القدر التي قيامها خير من ألف شهر ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله ولذلك نقول إن أغلب العلماء على هذا كما ذكر الإمام ابن كثير أن هذا قول الجمهور وذكره صاحب العده وهو من أئمة الشافعية وحك الإمام الخطابي الإجماع على هذه المسألة أن ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن عرض هذا القول بحديث ثبت في صحيح مسلم نعم بحديث ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي في سنن, في سنن النسائي ومسند أحمد عن مرثد قال سألت أبا ذر رضي الله عنه فقلت هل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال نعم كنت أسأل الناس عنها وإني سألته فقلت يا رسول الله ليلة القدر أه هي في رمضان قال نعم هي في رمضان فقلت يا رسول الله السؤال من أبي ذر فقلت يا رسول الله إذا كانت في رمضان إذا قبض الأنبياء فهل ترفع ليلة القدر أم تبقى ماضية إلى يوم القيامة؟ قال بل تبقى ماضية إلى يوم القيامة فاستدل بعض العلماء على أن ليلة القدر أيضا يعرفها الأنبياء والمرسلون قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث والعلم عند الله سبحانه جل شأنه فسواء كانت من خصائص هذه الأمة أو من خصائص الأمم الماضية فإن هذا فضل الله والله ذو الفضل العظيم نسأل الله بأسماء